بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس التاسع والعشرون من مجالس جرد تفسير العليمي رحمه الله تعالى وكنا قد شرعنا في تفسير سورة التوبة قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالهجرة إلى المدينة فمنهم من تعلق به أهله وولده يقولون ننشدك بالله ألا تضيعنا فارقوا فيقيم عليهم وادعوا الهجرة فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء طال أصفياء وبطانة يمنعونكم عن الإيمان ويصدونكم عن الطاعة إن استحبوا الكفر على الإيمان واختلاف القراء في الهمزتين من أولياء إن استحبوا كاختلافهم فيهما من لم كنتم شهداء إذ في سورة البقرة وما يتولهم منكم يؤثروا المقام أو يؤثروا المقام على الهجرة والجهاد فأولئك هم الظالمون بوضعهم الموالاة في غير موضعها وكان في ذلك الوقت لا يقبل إيمان أو لا يقبل الإيمان إلا من مهاجر نزلت الآية الأولى. قال الذين أسلموا ولم يهاجروا وكأن هنا في لما نزلت لما نزلت الآية الأولى قال الذين أسلموا ولم يهاجروا إن نحن هاجرنا إضاعت أموالنا وذهبت تجارتنا وخربت دورنا وقطعنا أرحامنا قل يا محمد للمتخلفين عن الهجرة إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم قرأ أبو بكر عاصم وعشيراتكم بالآلف على الجميع والباقون بغير ألف أي قومكم بمكة وأموال اخترفتموها اكتسبتموها وتجارة تخشون كسادها عدم نفاقها ومساكن ترضونها تستطيبونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله الحب الاختياري دون الطبيعي فإنه لا يدخل تحت التكليف التحفظ عنه فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره بقضائه وهو تهديد لمن يؤثر لذات الدنيا على الأخرة والله لا يهدي القوم الفاسقين لا يرشدهم والفسق الخروج عن الطاعة لقد نصركم الله في مواطن مشاهدة كثيرة كبدر وفتح مكة وقريضة والنظير ويوم حنين اسم واد بين مكة والطائف بينهما ثلاثة أميال ومرخص القصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة في شهر رمضان سنة ثمانية الهجرة تجمعت هوازن بحريمهم وأموالهم لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقدمهم مالك ابن عوف النصري وانضمت إله ثقيف وهم أهل الطائف وبن سعد وهم الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم مرتبعا عندهم فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتماعهم وكانوا أربعة آلاف خرج من مكة لست خلون من شوال وخرج معه إثنى عشر ألفا منها عشرة آلاف كانت معه وألفان من أهل مكة وحضر جماعة كثيرة من المشركين وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى إلى حلين وراكب بغلته الدلدل وقال رجل من الأنصار يقال له سلامة ابن سلامة لما رأى كثرة من مع النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب هؤلاء من قلة فساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه فلما التقى الجمعان انكشف المسلمون لا يلوي أحد على أحد وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المهاجرين والانصار وأهل بيته واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا وتراجع المسلمون واقتتلوا قتالا شديدا وأخذ صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بها في وجه المشركين فكانت الهزيمة ونصر الله المسلمين واتبع المسلمون المشركين يقتلونهم ويأسرونهم ولما فرغ صلى الله عليه وسلم الحنين بعث أبا عامر على جيش لغزوة أوطاس فاستشهد رضي الله عنه وانهزمت ثقيفه إلى الطائف فأغلقوا باب مدينتهم فسار النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم نيفا وعشرين يوما وقاتلهم بالمنجنيق وأمر بقطع أعنابهم ثم رحل عنهم ونزل بالجعرانة وأتى إليه بعض هوازن مسلمين وسألوا أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فخيرهم بين المال والسبي فاختاروا السبي فرد الناس أبناءهم ونساءهم ثم لحق مالك بن عوف مقدم هوازن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه وعلى من أسلم من تلك القبائل وكان عدة السبي الذي أطلقه ستة ألاف ثم قسم الأموال وكانت عدة الإبل أربعة وعشرين ألف بعير والغنمي أكثر من أربعين ألف شاة ومن الفضة أربعة ألاف أقية وأعطى المؤلفة قلوبهم مثل أبي سفيان وابنيه ومعاوية وسهلي بن عمرو. وعكرمة ابن أبي جهل والحارث بن هشام أخي أبي جهل وصفوانا ابن أمية وهؤلاء من قريش وأعطى الأقرع ابن حابس التميمي وعيينة ابن حصن ومالك ابن عوف مقدم هوازن وأمثالهم فأعطى لكل واحد من الأشراف مئة من الإبل وأعطى الآخرين لكل واحدا أربعين وأعطى العباسة ابن مرداسة السلامي أباعر لم يرضها فقال في ذلك من أبيات فأصبح نهبي ونهب أصبح نهبي ونهب العبيد بين عوينة والأقرع وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي أباء حصن أبو عيينة وحابس أبو الأقرع ومرداس أبوه أبو المتكلم العباس المرداس وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لم يرفعي فروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقطعوا عني لسانه فأعطيا حتى رضي. وخرق رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم ولم يعطي الأنصار شيئا فوجدوا في أنفسهم فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم قالوا بلى قال لو سلكت الناس, الناس لو سلكت الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت وادي, وادي الأنصار أو, شعب الأنصار أو قال شعب الأنصار وقد اتفق الأئمة على جواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أمر الدنيا ووقع إجماعا واختلفوا في المجتهدين بعد هذا استطراد لما ذكر ما وقع في القصة فقال أبو حنيف كل مجتهد مصيب والحق واحد عند الله وقال الثلاثة المسألة الظنية الحق فيها واحد عند الله وعليه دليل وعلى المجدهد طلبه فمن أصاب مصيب إلا فمخطئ مثاب والجزئية التي فيها نص قاطع المصيب فيها واحد وثاقا ولا يأثى مجدهد في حكم شرعي اجتهادي ويثاب بالاتفاق قال ثم بعد الفراغ من أمر هوازن اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد إلى المدينة إن رجع, إلى رجع من الاستطراد إلى الاستطراد إرى هو أصلاً يعني استطرد في تفصيل ذكر غزوة حنين واستطرد فيه بحكم فقي ثم رجع مرة أخرى ليتكتمت القصة ثم بعد بعد ثم بعد الفراغ من أمر هوازن اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد إلى المدينة واستخلف على مكة عتاب ابن أسيد وهو شاب لم يبلغ عشرين سنة وترك معهم وعذب نجبل يفقه الناس وحجب الناس في هذه السنة عتاب على ما كانت العرب حج وانزل الله في قصة حلين لقد نصركم الله في مواصل كثيرة ويوم حنين أي واذكر يوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم حتى قلتم لن نغلب اليوم من قلة فلم تغني عنكم كثرتكم شيئا من الإغناء وضاقت عليكم الأرض بما رحبت قال الباء بمعنى مع أي مع رحبها أي مع سعتها وما صدرية ثم وليتم مدبرين منهزمين ثم أنزل الله بعد الهزيمة سكينته طمأنينته على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين أي أنزل عليهم من يسكنهم ويذهب خوفهم وأنزل جنودا لم تروها الملائكة لتحييز الكفار وتجيع المسلمين وقد تقدم في سورة الأنفال أن الملائكة لم يقاتلوا إلا في يوم بدر وفيما سواه كانوا عددا ومددا ولذلك قال في التفسير هنا لتحيز الكفر وتشجيع المسلمين لم يذكر لم يذكر قتلا وعذب الذين كفروا بالقتل والأسرى والسبي وذلك الذي فعل بهم جزاء الكافرين في الدنيا وفي الآخرة النار ثم يتوب الله من بعد ذلك أي من بعد القتل والهزيمة على من يشاء فيهديه للإسلام والله غفور رحيم فيتفضل يتفضل عليهم يا أيها الذين آمنوا إن من المشكون نجس قذر والمراد نجاسة الحكم والمراد نجاسة الحكم لا نجاسة العين ثم نجسا على الذم لتركهم غسل الجنابة والوضوء فلا يقربوا المسجد الحرام والمراد جميع الحرم لأنهم إذا دخلوا الحرم فقد قربوا أو فقد قربوا من المسجد الحرام. سيمنع كل من كان على غير الإسلام من دخول حرم مكة شرفها الله تعالى وهو ما أطاف بمكة وأحاط بها من جوانبها جعل الله عز وجل له حكمها في الحرمة تشريفا لها وحد الحرم من طريق المدينة دون التنعيم ثلاثة أميال عند بلوت السقية ومن اليمن سبعة عند أضطلين ومن العراق كذلك على ثنية زحل جبل بالمنقطع ومن الطائف وعرفات وبطن نمرة كذلك عند طرف عرفة ومن الجعرانة تسعة في شعب عبد الله بن خالد ومن جدة عشرة عند منقطع الأعشاش ومن بطن أحد عشر وأول من نصب حدود الحرم إبراهيم عليه السلام ثم جددها القصي ثم جددها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل فتح ثم جددها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم جددها معاوية رضي الله عنه وتقدم ذكر حدود الأرض المقدسة في سورة المائدة ويأتي ذكر حدود حرم المدينة في سورة الأحزاب إن شاء الله تعالى حدود الأرض المقدسة عند بيت المقدس يعني هذا ذكر الحدود يعني هو هنا يذكر أنه ذكر حدود بيت المقدس الأرض المقدسة في بيت المقدس والسورة المائدة وهنا في التوبة ذكر حدود المسجد الحرام في مكة أو لما ذكر في آية المسجد الحرام ذكر حدود حرم مكة ثم حرم مدينة حاله على سورة الأحزاب يقول فإن قدم رسول من الكفار إلى الحرم لابد لهم اللقاء الإمام خرج إليه إلى الحل ولم يأذن له فإن دخل علما بالمنع عزر فإن مرض بالحرم أو مات أخرج وإن دفن نبش أخرج فليس لهم الاستيطان ولا الاجتياز به وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة لهم دخول الحرم كالحجاز كله ولا يستوطنونه والمنع من الاستيطان لا يمنع الدخول والتصرف كالحجاز يعتبر الحجاز المنع من الاستيطان دون المرور أو الدخول فيها قالوا اتفقوا على أن الكفار يمنعون من استيطان الحجاز كله كالمدينة ومكة واليمامة وخيبر والينبع وقراها قال مالك والشافعي وأحمد فإن دخلوا للتجارة لم يقيموا في موضع أكثر من ثلاثة أيام وعند الشافعي وأحمد لا يدخلون إلا بإذن الإيمان وسمي الحجاز حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد وتقدم اختلافهم في دخول أهل الذمة إلى المسجد الحرام وغيره من مساجد الحل في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى ومن أظلوا مما منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه قوله بعد عامهم هذا قاله عام تسعة من الهجرة الذي حج فيه أبو بكر بالناس وفيه أذن عليهم ببراءة ولما منع المشيكون من دخول الحرم خاف المسلمون الفقراء لانقطاع الميرة عنهم فنزل وإن خفتم فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله كرمه وعطائه إن شاء إذ لا مكره له على فعله فجاءهم المطر وأخصبت بلادهم إن الله عليم بأحوالكم حكيم فيما يعطي ويمنع وتقدم التنبيه على اختلاف القراء في قوله أولياء إن استحبوا وكذلك اختلاف في إن شاء إن الله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون لا يعتقدون دين الحق الإسلام من الذين أوتوا الكتابة اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية هي الخراج المضروب على رقابهم على وجه الصغار بدلا عن قتلهم وإقامة بدارنا مشتقة من الجزاء إما جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغارا أو جزاء على أماننا لهم لأخذها منهم رفقا يعني هو الأول ذكر تعريف الجزية شرعا ثم بعد ذلك ذكر اشتقاقها اللغوي وبين وجه تسميتها يعني وجه إطلاق الجزية عليها أو تسميتها في الشرع بأنها جزية بالنظر للمعنى اللغوي من معنى الجزاء يعني مثلا كان جزاء على كفرهم فلذلك تؤخذ منهم الجزية الصغرة يعني هو جزاء على ماذا فيكون في يذكر في مقابل ذلك وصف يذكر وصفا في الجزية متناسبا أن يكون جزاء للصفة التي عليها الجزاء حتى يعطوا الجزية عن يد قال قهر وذل وهم صغرون قال أذلاء مقهورون فيعطون فيعطونها من قيام والآخذ جالس وهذه صفة من الصفات المذكورة فيه وهم صاغرون واتفق لائمة على أن الجزية تضرب على أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ومن يوافق في التدين بالتوراة والإنجيل كالسامرة والفرنج ومن له شبهة كتاب وهم المجوس واختلفوا في عبدات الأوثان فقال أبو حنيفة تؤخذ من أهل العجم منهم دون العرب وقال مالك تؤخذ من عبدات الأوثان ونصارى العرب وكل كافر يصحه سباه سوى قريش وقال الشفعي وأحمد لا تؤخذ من عبدات الأوثان مطلقا واتفقوا على عدم قبولها من المرتد وأنه لا يقر على الردة واتفقوا على عدم وجوبها على النساء والصبيان والعبيد، واختلفوا في الراهب والشيخ والهرم والزمن والأعمى والفقير غير المعتمر فقال الشفعي تجب عليهم وتستقر في ذمة الفقير حتى يوسر وقال الثلاثة لا تجب عليهم واختلفوا في قدرها فقال أبو حنيفة هي ضربان أحدهم ما يوضع بالتراضي فلا يتعد عنها والثاني يضعها الإمام إذا غلب على الكفار وأقرهم على ملكهم فيضع على الغري في كل سنة 48 درهما وعلى المتوسط نصفها وعلى الفقير المعتمر ربعها وتجب في أول الحول وتؤخذ في كل شهر بخصطه وفق أحمد في تقديرها بذلك وقال تأخذ في آخر كل حول فرق يعني للآخر قال في قول إبي حنيف قال تأخذ في كل الذي ذكره تأخذ في كل شهر بقصته وقال مالك قدرها أربعون درهما على أهل الورق وأربعة دنانير على أهل الذهب في آخر الحول وقال الشفعي أقلها دينار ويستحب للإمام مماكسته حتى يأخذ من المتوسط دينارين ومن الغني أربعة في آخر الحول يعني قول الشفعي الذي ذكر أقلها دينار لا يقل عن ذلك ويستحب البماكسة يعني كأن يفصال يعني في الجزية حتى يأخذ من المتوسط دينارين الغني أربعة في آخره الحول يعني لا يقف عند الحد الأدنى واختلفوا في نصارى بني تغلب وهم قوم ذو شوكة من العرب انتقلوا في الجهلية إلى النصرانية فطلب عمر رضي الله عنهم رضي الله عنه منهم الجزية فأبوا وطلبوا أن يؤخذ منهم كالزكاة من المسلمين فأبى عمر ثم خف أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن يضاعف عليهم مثل الزكاة المسلمين بمحضر من الصحابة فقال أبو حنيفة وأحمد يؤخذ منهم مثل ما يؤخذ من زكاة المسلمين والمأخوذ منهم واجب بشرط الزكاة وأسبابها فلا تؤخذ من فقير ولا ممن ماله غير زكوي ومصرفه مصرف الجزية فأبو حنيفة خص الأخذر للرجال منهم والنساء دون الصبيان وأحمد قال يؤخذ من نسائهم ومن صبيانهم أيضا ومجانينهم وكذا الحكم عنده في نصار العرب ويهودهم ومجوسهم. وقال مالك والشافعي لا يؤخذ من نسائهم وصبيانهم وحكمهم كغيرهم في ذلك واختلفوا في سقوط الجزية بالإسلام والموت بعد وجوبها فقال أبو حنيفة تسقط بهما وقال مالك أحمد تسقط بالإسلام دون الموت قال الشفعي لا تسقط بهم يعني حد واجبت عليه ثم أسلم قبل أن يدفع الجزي أو مات قبل أن تأخذ منه وقالت اليهود عزير بن الله قرى عاصم والكسائي ويعقوب عزير بالتنوين بالتنوين قال وكسر حالة الوصل كسر التنوين حالة الوصل ولا يجوز ضمه في مذهب الكسائي لأن الضمة في ابن ضمة إعراب فهي غير لازمة لانتقالها وقرأ الباقون بغير التنوين لأنه اسم أعجمي ويشبه اسما مصغرا قول ويشبه اسما مصغرا لأن عزير لو هو مصغر فهو اسم عربي فيعني قوله ويشبه اسما مصغرا كأنه جواب على إيرادك قد يقال كيف يقال فيه أنه ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة وهو مصغر والتصغير دل على النوع عربي يقول هو يشبه هو اسمه جميع ولكن لكن يشبه اسمه المصغر يعني يجيب على إراد هذا ليس علة طبعا في المنع من الصرف قال من نون قال وقراءة غير التنوين القراءة القراءة بغير التنوين بضم دون تنوين لا توجيه آخر غير المذكور هنا أنه أن يكون على أنه, منوع من يعني أنه من نوع من الصرف لا توجيه أخر قالوا من نون قال لأنه اسم خفيف فواجهه أن ينصرف وإن كان أعجميا مثل نوح وهود وصالح طبعا هو صالح هنا عجيبة يعني في شيء هنا عجيب في ذكر صالح صالح اسم عربي يعني من الممكن أن يمثل به ثمود على قراءة نوح هود أسماء أعلام أعجمية وانصرفت لأنها أسماء خفيفة وثمود في قراءة انصرف لكن صالح اسمه عربي قال والله أعلم قال واسم عزير واسم عزير بالعبرانية عزرا وهو من ذرية هارون ابن عمران وهو من أنبياء بني إسرائيل فلما ظهر بختنصر على بني إسرائيل وقتل من قتل وأسر من أسر وكان العزير من جملة الأسر وهو صغير فلما رجع بني إسرائيل من العراق إلى القدس رجع العزير من جملتهم وقدم معه من بني إسرائيل ما يزيد على الألفين من العلماء وغيرهم وتربى مع العزير في القدس مائة وعشون شيخا من علماء بني إسرائيل وكانت التوراة قد عدمت منهم تمثلها الله تعالى في صدر العزير ووضعها لبني إسرائيل يعرفونها بحلالها وحرامها فأحبوا حبا شديدا وقالوا إن الله لم يقذف التوراة في قلب رجل إلا أنه ابنه فعند ذلك قالت اليهود عزير ابن الله والذي قال هذه المقال رجل من اليهود اسمه فنحاص ابن عزورة هو أنا مكتوب فنخاص بالخاص لا أذكروا لعلها فنحاص بالحاء يعني وعلى أي حال أسماء, أسماء العبرانية الحاء والخاء يعني يقع فيهم بدل يعني فنحاص أو فنخاص ابن عزورة, ابن عزورة الذي قال إن الله فقيرنا ونحن أغنياء وروي أنه لم يبقى يهودي يقولها بل انقرضوا رؤي أنه لم يبق يهودي يقول عزين بن, بن الله من من كان ذلك قال ابن عطيه فإذا قالها واحد من الآية وقالت اليهود قال ابن عطية فإذا قالها واحد فيتوجه ان يلزم الجماعه ان المقالة المقاله لاجل نباهه القائل فيهم وقال النبهاء ابدا مشهوده في الناس يحتج بها قال وقام العزير في بيت المقدس يدبر أمر بني إسرائيل حتى توفي بعد مضي أربعين سنة لعمارة بيت المقدس ستكون وفاته سنة ثلاثين ومئة لابتداء ولاية بخت وقالت النصارى المسيح بن الله قالوا لأنه لا أبى له ولم يكن لهذا القول برهان ولا معنى له ولا تأثير في القلب ذلك قلون بأفواهه هذه الجملة قول ولم يكن لهذا القول برهان هذا متصل بما بعده يعني من دلالة ذلك قولهم بأفواهم أن هذا القول لم يكن له برهان ولا معنى له ولا تأثير في القلب فقال ذلك قولهم بأفواهم ومجرد قول بالأفواه بلا برهان قول بالأفواه لا معنى له ولا تأثير له في القلب ذلك قولهم بأفواهم قال يقولونه بألسنتين من غير علم يضاهئون طر عاصم يضاهئون بهمزة مضمومة بين الهاء والواب مع كسر الهاء والبقون بضم الهاء غير مهموز يضاهون وهما لغتان معنى واحد أي يشابهون قول الذين كفروا من قبل أي يشابه قول اليهود والنصارى الذين في زمانك في الشرك قول المشركين قبله قاتلهم الله أهلكهم أن يؤفكون أي من أين يصرفون عن الحق بعد قيام البرهان اتخذوا أي أهل الكتابين أحبارهم علماء اليهود ورهبانهم أصحاب الصوامع من النصارى اربابا من دون الله أي هم عندهم كالأرباب لطاعتهم إياهم في معصية الله والمسيح ابن مريم أي اتخذوه ربا معطوفا منصوب وما امروا إلا ليعبدوا, إلا ليعبدوا إله واحد وهو الله لا إله إلا هو صفة ثابتة سبحانه عما يشركون تنزيه له عن أن يكون له شريك يريدون أن يطفئوا نور الله أي يعدموا القرآن أي وما فيه من الأحكام أو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قرأ أبو جعفر يطفو بضم الواو بغير همز والباقون بكسر الفاء والهمز اي بضم الواو أم بضم الفاء لعله لا بضم الفاء. قرى أبو جعفر يطفو قال بضم الواويل علها الفاء بغير همز والباقون بكسر الفاء والهمز بأفواههم بباطلهم وتكذيبهم ويأبى قال ولم يرد الله إلا أن يتم نوره يعني دينه ويتم الحق الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم ولو كره الكافرون ذلك هو الذي يعني الذي يأبى إلا إتمام دينه أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى بالقرآن وما فيه من التوحيد وغيره ودين الحق الإسلام ليظهره أي ليعليه على الدين كله على جميع الأديان فهنسخها ولو كره المشكون قال وخص المشكين هنا بالذكر ناسقونا ولو كره المشكون قبله ولو كره الكافرون يقول وخص المشكين هنا بالذكر لما كانت الكراهية مختصة بظهور محمد صلى الله عليه وسلم فذكر المعظم الأول ممن كره ذلك وصد فيه وذكر الكافرين في الآية قبله لأنها كراهية إتمام نور الله في قديم الدهر وفي باقيه فعمى الكفرة من لدن خلق الدنيا إلى انقراضها وقد وقعت الكراهية والإتمام مرارا وقد وقعت الكراهية والإتمام مرارا هذا في منذ أن خلق الله الدنيا من لدن آدم عليه السلام وطبعا هذا التوجيه هذا توجيه لماذا هنا ولو كره الكفرون لو, لو كره المشكون ولكن يعني وكان التوجيه مبني على أنه ولو كره المشيكون المشيكون وصف في من كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان مشيكوا العرب مثلا هذا يعني في كلامه في التوجيه يعني هذا في كلام في التوجيه المشيكون الكافرون في كل زمان هذا يتعلق بإتمام الدين والمشيكون لما يتعلق ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني واجه في في النظر ولكن انتبه لي لازم هذا الكلام يعني لازم هذا الكلام أنه كأنه يفسر المشركين بالمشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فالكفار في كل زمان أيضا يقال فيهم أنهم مشركون يعني الكفار في كل زمان يقال فيهم أيضا أنهم مشركون <تصفيق> ثم يقول تعالى <تصفيق> يا أيها الذين أمنوا إن كثيرا من الأحبار قالهم علماء اليهود والرهبان قال مجتهد في العبادة بالباطل لا يكونون أموال الناس بالباطل أن يأخذونها بالروشة في الحكم يقرش ورشة ويصدون هنا قرطا كما ضبطا هنا ويصدون قال يصرفون الناس عن سبيل الله دينه والذين يكنزون يجمعون الذهب ثم يذهبا لأنه يذهب والأيق والفضة لأنها تنفض أي تتفرق ولا ينفقونها أي الكنوز الضمير في الهاء ولا ينفقونها لم يقل ولا ينفقونهما يقول هاء عائدة على الكنوز في من قولي والذين يكنزون ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم عن ابن عباس وابن عمر قال كل مال تؤدى زكاته فليس بكنز وإن كان مدخرا وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن لم يكن مدفونة يوم يحمى عليها أي وذكر يوما تحمى النار على الأموال فيوقد عليها يعني الكنوز في نار جهنم فتك وتحرق فتحرق بها جباههم يعني كانزيها إلهاء هنا وجنوبهم وظهورهم ويقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون أي تمنعون من حقوق الله تعالى سئل أبو بكر الوراق لما خص الجباه والجنوب والظهور بالكي قال لأن الغنية صاحب الكنز إذا رأى الفقير قبض جبهته وزوى ما بين عينيه وولاه ظهره وأعرض عنه بكشفه إن عدة الشهور قال عدد الشهور جمع شهر عند الله في حكم الله من غير زيادة ولا نقصان إثنى عشرة شهرا قرب أبو جعفر بمد ألف إثنى وإسكان العين وروي عنه أيضا بحذف الألف والباقونة بفتح العين بغير مد وهي أشهر العرب المعروفة أولها المحرم وآخرها ذو الحجة وخصت باثنى عشر لأنهم كانوا ربما جعلوها ثلاثة عشر وأربعة عشر ليتسع لهم الوقت في كتاب الله قال في اللوح المحفوظ يوم خلق السماوات والأرض أي هذا أمر ثابت مذقلق الله الأجرام والأزمنة والمراد الشهور الهلالية وهي التي اعتد بها المسلمون في أمورهم وبشهور الشمسية تكون السنة 365 يوما وربع يوم ربع اليوم اللي هو كل أربع سنين بيبقى في سنة كبيسة لتتمت اليوم قال والهلالية تنقص عن 360 بنقصان الأهلة والغالب أنها تكون ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوما منها أي من الشهور أربعة حرم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة المحرم واحد فرد وثلاثة سرد سميت بذلك لتحريم القتال فيها المعنى إن الشهور قد رجعت إلى وضعها وبطل النسيء وعاد الحج إلى ذو الحجة قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا إن الزمان قد استدرك هيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض السنة إثنى شهرا منها أربعة حرم ذلك الدين القيم أي الحساب المستقيم فلا تظلموا فيهن في الأشهر الحرم أنفسكم فلا تجعلوا حرامها حلالا والجمهور على أن حرمة المقاتلة فيها منسوخة بقوله وقاتلوا المشركين كافة قال مصدر كفى عن الشيء في موضع الحال أي مجتمعين في جميع الشهور كما يقاتلونكم كافا جميعا واعلموا أن الله مع المستقيم قال بشارة لهم بالنصر بسبب تقواهم إنما النسيء قال هو تأخير تحريم المحرم إلى صفر لحاجتهم إلى القتال فيه ومنه النسيئة في البيع يقال أنسى الله أجله أي أخرى قرأ ورش عن نافع وابو جعفر بتجديد الياء بغير همز فعيل من أنسأته أخرته أو أنسأته أخرته قلبت الهمزة ياء وادغمت فيها الياء وقرأ الباقون بالهمز والمد النسي وإذا وقف حمزة وهشام وافق ورشا وابو جعفر وأول من نسى النسي بنو كنانا النسيه قال زيادة في الكفر بأن الكافر كلما عمل معصية ازداد كفرا يضل به الذين كفروا قرأ حمزة والكسائي وخلف حفص عن عاصم يضل بضم الياء وفتح الضاد مجهولا وقرأ يعقوب بضم الياء وكسر الضاد أي يضل الكافرون أتباعهم والباقون بفتح الياء وكسر الضاد لأنهم هم الضالون يضل لقوله يحلونه أي النسيء من الأشهر الحرم عاما ويحرمون مكانه شهرا آخر ويحرمونه عاما فيتركونه على حربته ليواطئوا عدة أي ليوافقوا عدد ما حرم الله من الأشهر الحرم أي لم يحل شهرا إلا حرموا مكانه من الحلال والمواطئة المواثقة قرى جعفر ليواطوا بضم الطائب بغير همز والباقون بكسر الطاء والهمز. فيحل بتحليلهم القتال في الأشهر الحرم ما حرم الله فيها زين لهم سوء أعمالهم قال ابن عباس يريد زين لهم الشيطان واختلاف القراء في الهمزتين من سوء أعمالهم زين لهم سوء أعمالهم كاختلافهم فيهما من السفهاء ألا في سورة البقرة والله لا يهدي القوم الكافرين قال لا يرشدهم ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف أمر بالجهاد لغزو الروم وهي غزوة تبوك تبو وذلك في زمن عسرة من الناس والشدة والشدة من الحر في زمن عسرة من الناس والشدة من الحر حين طابت الثمار والظلال ما لهاش موضح هنا بعد كلمة الشدة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاه في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا جل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبت غزوهم فشق عليهم الخروج وتثقلوا فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم أي قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم انفروا اخرجوا في سبيل الله ثقلتم تباطأتم وملتم عن الجهاد إلى الأرض أي لزمتم مساكنكم أرضيتم بالحياة الدنيا ولذاتها بدلا من الآخرة ونعيمها ثم متاع الحياة الدنيا أي فما التمتع بها في الآخرة إلا قليل ثم أوعدهم على ترك الجهاد فقال إلا أي إن لم تنفروا يعذبكم في الآخرة عذابا أليما وقيله احتباس المطر عنهم في الدنيا ويستبدل بكم قوم غيركم خير منكم وأطوع كأهل اليمن وأبناء فارس ولا تضروه شيئا أي لا يقدح في نصر دينه فإنه الغني عن كل شيء لا يقدح تفاقلكم يعني على التفصيل لا يقدح تفاقلكم في نصر دينه فإنه الغني عن كل شيء والله على كل شيء قدير فيقدر على النصرة بلا مدد إلا تنصروه بالنفير معهم فقد نصره الله هذا إعلام من الله أنه المتكفل بنصره كما نصره هو جواب الشرط علم من معنى فقد نصره الله وإلا فمعنى فقد نصره الله ليس معنى الجواب يقول هذا أعلام المتكفل بنصره كما نصره أن إلا تنصروه فسوف ينصره الله كما نصره إذا خرجوا الذين كفروا من مكة حين مكروا به وهم بقتله ثاني اثنين أحد اثنين والمراد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه إذ هما في الغار قال نقب في جبل ثور بمكة مكث فيه ثلاثا قرأ أبو عمرو وورش عن نافع الغار بالإيمالة بخلاف عن الدوري وابن ذكوان وروي عن قالون الإمالة بين بين وتقدم ذكر القصة في الأنفال قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض قال الحسين بن الفضل من قال إن أبا بكر لم يكن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر لإنكاره نص القرآن وفي سائر الصحابة إذا أنكر يكون مبتدعا ولا يكون كافرا إذا يقول لصاحبه هو أبو بكر لا تحزن إن الله معنا أي برعاية والحفظ روي أن المشكين طلعوا فوق الغار فأشفق أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن أقتل فأنا رجل واحد وإن قتلت هلكت, هلكت الأمة فقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما وأرسل الله زوجا من حمام حتى باض في أسفل النقب والعنكبوت حتى نسجت بيته فأنزل الله سكينته طمأنينته عليه على ابي بكر وأيده أي قوى النبي صلى الله عليه وسلم بجنود لم تروها لحظة أنه فسر عليه الضمير عائد على أبي بكر وأيده على النبي صلى الله عليه وسلم بجنود لم تروها قال هم الملائكة صرفوا الكفار عن رؤيتهما في الغار وألقوا الرعب في قلوب الكفار يوم بدر والأحزاب وحنين وجعل كلمة الذين كفروا قال هي دعوة إلى الكفر السفلة المنخفضة المغلوبة وكلمة الله دعوته إلى الإيمان قراءة العامة وكلمة الله بالرفع مبتدا خبره هي العليا العالية وقرأ يعقوب وكلمة الله بالنصب عطفا على كلمة عطفا على كلمة الذين كفروا والله عزيز حكيم وحينها على قراءة يعقوب لا يبتدا بقوله وكلمة الله والله عزيز حكيم قال في أمره وتدبيره انفروا خفافا وثقالا أي خف عليكم ذلك أو ثقل أي لا عن الغزو وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وصف لأكمل ما يكون من الجهاد وأنفعه عند الله فحض على كمال الأوصاف وقدمت الأموال في الذكر إذ هي أول, مصر مصر إذ هي أول مصرف وقت التجهيز فرتب الأمر كما هو في نفسه والأصل في القرآن تقديم الأموال على الأنفس ومن توجيه ذلك ما ذكره إن هي أنها أول ما يعني أول ما يصرف في الجهاد والأموال ثم بعد ذلك يذهب لي المعركة فيجاهد بنفسه هذا الأكثر في القرآن مع هذا الموضع في سورة التوبة الذي سيأتي معروف في آخر الصورة ذلكم خير لكم قال للفوز برضوان الله وغلبة العدو ووراثة الأرض إن كنتم تعلمون قال تنبيه وهز للنفوس قال السدي هذه الآية منسوخة بقوله ليس على الضعفاء الآية وقال القرطبي الصحيح أنها ليست بمنسوخة اتفق الأئمة على أن الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم من المسلمين سقط عن الباقين فإذا هجم العدو صار فرض عين بغير خلاف طبعا كل كلام في النسخ ثم الكلام على فرض الكفاية لما في الآية في قوله تعالى انفروا خفافا وثقال قال ونزل في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك لو كان قال ما تدعوم إليه يا محمد صلى الله عليه وسلم عرضا قريبا نفعا دنيويا سهل المأخذ وسفرا قاصدا سهلا غير شاق لا اتبعوك معك ولكن بعدت عليهم الشقة المسافة وسيحلفون أي المخلفون بالله لو استطاعنا لو كان لنا استطاعة العدة والبدن لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم باليمين الكاذبة والله يعلم إنهم لكاذبون لأنهم كانوا مستطيعين فأذن صلى الله عليه وسلم لجماعة من المنافقين بالتخلف فقال تعالى مقدما العفو على العتب تأنيا وتطيبا وتطيبا لقلبه صلى الله عليه وسلم هنا في أخرى تطيبا لقلبه صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك ايدام لك العفو وهو افتتاح كلام بمنزلة اصلاحك الله وأعزك الله أخبره بالعفو قبل أن يخبره بالذنب ولو بدأه صلى الله عليه وسلم بقوله لما أذنت لهم لخيف عليه أن ينشق قلبه من هيبة هذا الكلام لكن الله تعالى برحمته أخبره بالعفو حتى سكن قلبه ثم قال له لما أذنت لهم بالتخلف وهل اخرتهم حتى يتبين لك الذين صدقوا في اعتذارهم وتعلم الكاذبين أي تعلم من لا له قال ابن عباس لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف المنافقين يومئذ لا يستأذنك في التخلف الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أي لا يوقفونه على الإذن فضلا أن يستأذنوك في التخلف كراهة أن يجاهدوا والله عليم بالمتقين قال عيدة لهم بثوابه انهم أولا موصفون بأنهم متقون ثم إذا كان عليما بهم فإنه لا يضيع أجرهم وذا وعد لهم بإثواب إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم شكت فهم في ريبهم في شكهم ونفاقهم يترددون يتحيرون ولو أرادوا الخروج في الغزو لأعدوا له عده أهبة ولكن كره الله بعاسهم انطلاقهم بسرعة فثبتهم أمخذ لهم وقيل أي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقيل قعدوا مع القاعدين أي مع أول الضرر من النساء والصبيان والمرضى لو خرجوا فيكم ما زادوكم شيئا إلا خبالة فسادا بإيقاعهم الفشل بين المؤمنين بتهويل الأمر ولا أوضعوا خلالكم لا أسرعوا بينكم بالنمائم ليوقعوا الشر بينكم وكتبا ولا أوضعوا في المصحف لزيادة ألف قالوا وكانت الفتحة تكتب قبل الخط العربي ألفاً والخط العربي اخترع قريباً من نزول القرآن وقد بقي من ذلك الألف أثر في الطباع فكتبوا الهمزة ألفاً وفتحتها ألفاً أخرى نحو لأذبحنه طانه هنا ما يذكره من زيادة الألف نحن ممكن في مصاحفنا التي بأيدينا ليست فيها هذه الألف كما في لأذبحنه ولكنها موجودة في بعض المصاحف توجيه الرسم الذي يذكره وهذه طريقة أهل العلم في طريقة أهل العلم ممن يوجه هذه الظواهر في الرسم هذه طريقتهم في مثل ذلك لو طريقة تتعلق بالامر اللغوي أو امر يتعلق بالكتابة ونحو ذلك طبعا معروف في مثل مثلا لا أذبحن مكتوب عندنا في مصحفنا التي بأيدينا أذبحنه فيها الالف الزائدة هذه كما هو مكتوب أمامنا في الكتاب الأصل لا أذبحنه الأصلام بعد همزة في ألف لا تنطق توجيه مثل هذا بأنها لطول المدة ونحو ذلك وأنه لم يقصد أنه سيذبحه توجيهه على المعاني على المعاني بهذه الطريقة هذا أمر محدث هذا أمر محدث لا يعرفه آل العلم لا يعرفه العلماء قديما إيه وإنما إيه من يوجه منهم منهم من, من لا يرتضي أصلا التوجيه في مثل هذا من يوجه منهم من يوجه بمثل ما يذكره هنا <تصفيق> يبغونكم الفتنة أن يطلبون لكم ما تفتنون به وفيكم سمعون لهم أي مطيعون أو متجسسون الله عليهم بالظالمين فيعلم ضمائرهم وفي معنى قوله تعالى وفيكم سماعون لهم من الأمثال الدائرة على أنسون الناس للحيطان آذان كما كما نقول ونحن الحيطان لهودان يعني هذا في معنى وفيكم سماعون لهم يعني إنسان مثلا عندما يريد أن يتكلم بشيء ولا يريد أن يصل إلى طائفة من الناس أو أن ينتشر بين الناس يقول حطان لهودان وفيكم سماعون لهم يقصد أن هذا في هذا المعنى وفيكم سماعون لهم فينقلون الكلام إليهم قوله تعالى لقد ابتغوا الفتنة من قبله يقول لقد ابتغوا الفتنة من قبله أي من قبل غزوة تبوك وهي تفريق شملك بتخذيل الناس وردهم الكفر وقلبوا لك الأمور أي دبروا لك الحيل حتى جاء الحق النصر وظهر أمر الله دينه وهم كارهون على رغم منهم ونزل في الجد بن قيس المنافق حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك في جلاد بني الأصفر فقال إني مغرم بالنساء وأخشى أني إن رأيت بنات الأصفر ألا أصبر عنهن فأذل لي بالقعود وأعينك بمالي ولم تكن له علة إلا النفاق فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد اذنت لك فأنزل الله عز وجل ومنهم من يقول ذلي في التخلف عن الجهاد ولا تفتني توقعني في الإثم ألا في الفتنة سقطوا أي في الإثم وقعوا بنفاقهم وخلافهم أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإن جهنم لمحيطه بالكافرين جامعة لهم فيها ان تصبك حسنة نصر وغنيمة في بعض الغزوات تسؤهم تحزنهم وان تصبك مصيبة شدة وهزيمة في بعضها يقول قد أخذنا أمرنا بالحزم والاحتياط من قبل أي قبل هذه المصيبة ويتولوا يدبروا وهم فرحون مسرورون بمصاب النبي صلى الله عليه وسلم بأحد بأحد أو بغيرها باعتبر أنه ان تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل هذا يعني فيه الشرط أفاد أن هذا الأمر كلما وقع وقع منهم هذا قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم لا يصيبنا لن يصل إلينا إلا ما كتب الله لنا إلا ما اختصنا الله به مما كتب علينا في اللوح المحفوظ هو مولانا متولي أمرنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون لأن حقهم ألا يتوكلوا على غيره قل هل تربصون قال تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين تثنية الحسن إما النصر أو الشهادة قرأ حمزة والكسائي وهشام عن ابن عامر والبزي عن ابن كثير هل هل تربصون بضغام اللام في التاء والبقون بالإظهار؟ ونحن نتربص بكم إحدى سوءتين إما يصيبكم الله بعذاب من عنده قال هو الصواعق والموت. طبعا نقول إحدى السوءتين هذا في مقابل إحدى الحسنات المذكورة. ونحن نتربص بكم كذا وكذا فكذا وكذا هذا هاتاري سوءتان في مقابل الحسناتين. فيقول ونحن نتربص بكم إحدى السؤتين إما أن يصيبكم الله بعذاب من عنده قال هو الصواعق والموت أو بأيدينا تقتلنا إياكم إن أظهرتم ما في قلوبكم فتربصوا بمواعيد الشيطان إن معكم تربصون بمواعيد الرحمن بالنصر عليكم ونزل في الجد بن قيس حين استأذن في القعود وقال وعينكم بمالي قل أنفقوا قال في طاعة الله تعالى طوعا أو كرها أمر بمعنى الخبر أي إن أنفقتم طوعا أو كرها قرى حمزة والكسائي وخلف كرها بضم الكاف والباقون بالفتح لا يتقبل منكم إنكم أي لأنكم كنتم قوما فاسقين تعليل به على سبيل الاستئناف وما بعده بيان وتقرير له وما منعهم أن تقبل منهم قرى حمزة والكسائي وخلف يقبل بالتذكير لتقديم الفعل والبكون بالتأنيف نفقاتهم صدقاتهم المعنى وما منع قبول صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إذا اضطروا إلى إتيانها إلا وهم كسالة متساقلون لأنهم لا يرجون بها ثوابا ولا يخافون على تركها عقابا ولا ينفقون إلا وهم كارهون لأنهم يعدونها مغرما ومنعها مغنما فلا تعجبك أصل الإعجاب السرور بالشيء سرور متعجب من حسنه راض به ألا تمل إليهم ولا تحسن في عينيك أموالهم ولا أولادهم فإن ذلك استدراج وابال لهم كما قال إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا قال بساب ما يكابدون لجمعها وحفظها من المتاعب وما يجدون فيها من الشدائد والمصائب وتزهق تخرج أنفسهم وهم كافرون اي يموتون على الكفر وهذا معطوف على المنصوب. فتزهق ويحلفون بالله إنهم لمنكم على دينكم وما هم منكم لكف قلوبهم ولكنهم قوم يفرقون يفزعون أن تفعلوا بهم ما تفعلون بالمشركين لو يجدون ملجأ مكانا يتحصنون فيه أو مغارات وهي الغار يغورون فيه أو مدخلا سر سربا تحت الأرض يدخلون فيه قرأ يعقوب مدخلا بفتح الميم وإسكان الدال مخففة والباقون بضم الميم وفتح الدال مشددة لو إليه هربا منكم وهم يجمعون قال يسرعون في إباء ومنه الفرس الجموح ومنهم من يلمزك في الصدقات يعيبك في قسمتها قرأ يعقوب يلمزك بضم الميم والبقون بكسره وروي عن ابن كثير يلامزك فان اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون نزلت في ذي الخويصرة التميمي واسمه حرقوس ابن زهير أصل الخوارج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنائم حنين فاستعطف قلوب أهل مكة بتوفير الغنائم عليهم فقال اعدل يا رسول الله فقال ويلك إن لم اعدل فمن يعدل, فمن يعدل وقيل نزلت في أبي الجواظ المنافق وقال قال ألا ترون ألا ترون إلى صاحبكم إنما لقيتم صدقاتكم في رعاة الغنم ويزعم انه يعدل قال وإذا للمفاجأة جعلت جوابا للشرط وهي هنا ظرف مكان التقدير إن لم يعطوا فاجأوا السخط ولو أنهم رضوا ما آتهم الله ورسوله قال ما اعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الغنيمة والصدقة قال وذكر الله للتعظيم ذكر الله في قول ما آتهم الله وقالوا حسبنا الله كفانا فضله سيؤتينا الله من فضله صدقة أو غريمة أخرى ورسوله فيؤتينا أكثر مما آتانا إن إلى الله راغبون في أن يوسع علينا من فضله قال وجواب لو محذوف تقديره لكان خيرا لهم سنتوقف هنا عند رأس الربع نكمل إن شاء الله المرة القادمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا